سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قل رَبِّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاءَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْآنَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَال قَالَ رَبِّ ارُجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ كَلَّا إِن هَكَلمَةٌ هُوَ قَائِلُها وَمِن وَرائِهِم بَغْزَهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 د الفَحر جوههُ مد الن روهُ